طيب ه ذ ا ي ق و ل خرج د ا ع ي على ق ن ا ة 2 1 ر بدعوى أ ن ا ل ف ر ا ش ي ة التي تلبسها النساء الليبيات م ذ ك و ر ة في ا ل م و ط أ وتلبسها عائشه رضي الله عنها ليس النقاب على كل حال هذا جاهل من ج م ل ة الجهله الذين يتكلمون في دين الله بلا علم ذكر أن المرأة الفقهاء تلبسوا أن ا ل م ل ا ء ة الردا الجلباب يكون ف ض ف ا ض ا واسعا وعند ان نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن و على جيوبهن قالت ع ا ئ ش ة رحم الله نساء ا ل أ ن ص ا ر لما نزلت ا ل آ ي ة أ خ ذ ن ا مرطهن ف ش ق ق ن ا شقين وتلفعن ا بها واختمرن ا حتى خرجنا إ ل ى ص ل ا ة الفجر متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أ ح د من ا ل غ ل ا س ف إ ذ ا كان الردا أ و الجلب ا ب واسعا فضفاضا سمه ف ر ا ش ي ة أ و غيرها على أ ن ا ل ف ر ا ش ي ة فيما يبدو لي انها ليس على النحو الشرعي ل أ ن ه ا تحجم الجسم ويبدو تفاصيله عند لبسها لو كانت ا ل ف ر ا ش ي ة تسدل و ا س ع ة ف ض ف ا ض ة لا تبدي مفاتن ا ل م ر ا ة لقلنا جائز الحجاب كل ثوب ساتر فضفاضا واسعا ليس ملفت للنظر وليس به زخارف ولا مخصرا عند الوسط وليس لماعا براقا يفتن الرجال ليس منقوشا ب ز ي ن ة قلنا هذا جلباب شرعي وهذا الرجل ليس ش أ ن ه الفقه أ و م د ا ر س ة أ و ص ا ف الحجاب ش أ ن ه أ ن يحارب الحجاب الشرعي الذي قد ضاق منه ويكاد ينفجر إ ذ ا ر أ ى المسلمات الفضليات الطيبات العفيفات وهن على هذا اللباس البهي الطلعه الذي يجعل لصوص ا ل أ ع ر ا ض في م خ ب أ وذل وهوان لا يحب أ ن يرى هذه العباءات والجلباب الواسع الساتر الذي لا يكاد يبين عن شيء بل لا يبين عن شيء من فضل الله لا يحب ان يرى هذا يريد ان يرى الفراشيه بزعمه وحقيقته يريد ان يحارب النقى والفضيله وان يرجع بالنساء إ ل ى اوقات الجهل التي كانت عليها هذه الديار حتى لبس النساء ما طاب لهن لباس الفراشي ة يا هذا كان ع ا د ة ولم يكن دين ا ثم انظر ماذا يقول على حسب ما قد كتب ه ا ل سائل و ا ل ع ه د ة عليه يقول هنا لا أ ل و م أ ح د في ليبيا أ و خارجيا أ ن يلحد إ ي ش هذا هذا يا أ ي ه ا المجرم ا ل أ ث ي م يجب أ ن يرفع أ م ر ك إ ل ى ولاه أ م ر المسلمين الحكام كي تستتاب ف إ ن تبت ورجعت عن م ق ا ل ة الكفر هذه و إ ل ا ضربت عنقك هذا هو الجواب اللائق بك لو كان ث م ة حدود تقام و يغضب لهذا الدين العظيم م ج د ر أ ن يقرر هذا الكلام أ ن ه لا ضير أ ن نلحد سواء كنا في هذا البلد أ و في خارجه ف إ ن قلت ما الدليل اسمع هذا الدليل النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله في صحيح البخاري وانا أ ع ج ب لهذه القناه ا ل ه ا ب ط ة م ر ة ت أ ت ي ب ك ا ه ن ة و م ر ة ت أ ت ي بهذا الرعدي د الجاهل ومرات ت أ ت ي بمسلسلات تافهه ه ا ب ط ة تحارب ا ل ف ض ي ل ة و ا ل ح ي ا ة ق ن ا ة نسل أ الله جل في ع ل ا ء أ ن يدمر عليها أ م ر ه ا م ج ر م ة تريد لهذا الشعب العفيف النقي المحب ل ل س ن ة المعظم لكتاب ربه الذي ن ش أ على حب ا ل إ س ل ا م العظيم تريد منه شعبا غربيا على نمط فرنسا وبريطانيا يريدون التغريب لهذا الشعب المسلم خابوا وخسروا فعلى جميع أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ن يحذروا هذه ا ل ق ن ا ة ا ل ه ا ب ط ة ا ل ت ا ف ي ة وعلى ولاه أ م ر المسلمين م ل ا ح ق ة هذا المجرم م ا ل أ ث ي الذي ي ج ت ر على دين الله جل في ع ل ا قاتله الله ي أ ذ ن ب أ ن يلحد بالله جل في ع ل ا و أ ن يقال لا إ ل ه في هذا الكون و انتظم الكون ص د ف ة لا رب و لا إ ل ه قاتله الله ن س أ ل الله جل في ع ل ا أ ن يهديه ف إ ن كان في علم الغيب أ ن ه لا يهتدي ن س أ ل الله أ ن ي ق س م ظهره طيب إ ل ى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وجزاكم الله خيرا